فيها و ي ك ف ر ع ن ه م س ي ئ النابلسي ت ه م وكان ذ ك ع د ا ف و ا للعلوم ا ل الاسلاميه ل ل ف ض ب ا ل ل ه الدكتور ل ع ن محمد و لهم ا ت ب النابلسي ء ر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 موسوعه ا م ن نكث فإنما ي ن ك ث ع ل ى نفسه و م ن أوفى ب م الاسلاميه عاهد ع ي ه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 ولله ملك السماوات و ا ل أ ر ض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله أ ف و ر ا رحيما سيقول المخلفون إ ذ ا انطلقتم إ ل ى مغالم ل ت أ خ ذ و ا هذا هنا نتبعكم يريدون أ ن يبدلوا كلام الله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 بينهم تراهم يبتعون ركعا, سجدا تراهم ركعا سجدا فضلا من الله ورضوانا أثر سجدا فضلا الله سيماهم السجود وجوههم من من في ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع أ خ ر ج شطاه فازره فاستغلظ, فاستغلظ فاستوى على سوقه